بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلاء وَنَلَ الْآنَ خَيْرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ve vajdede aile fakın, fakın mültecim falat qır, ve amm esaile falat anır, ve binim أتي ربك فحدث